بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م م احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون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 فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه عبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون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 قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امراته كانت من الغابرين ولما ان جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن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 وَإِلَى مَدِيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذّبُوهُ فَاخَذَتْهُمُ الرَجْفَةُ فَاصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ وَعَادَا وَثَمُودَ وَقَدْتَ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 إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق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 وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون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 وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربي قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين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 وطل وكفروا بالله اولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا اجل مسمى لجاهم العذاب ولا ياتينهم بغتة وهم لا يشعرون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 يا عبادي الذين آمنوا ان ارضي واسعتم فإييا فاعبدون كل نفس ذائقت الموت ثم الينا ترجعون وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ لَنُبَوِئَنّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تحْتِهَا الْأَنْهارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ اجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكّلُونَ وكاين من دابتي لا تحمل رزقها الله يرزقها و وهو السميع العليم و لئن سالتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فانا يؤفكون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 هل مع المحسنين